وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ مَا يَظُنُّ إلا صيحة واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهليم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم الاذداث الى ربهم ينسون قالوا يا ويلنا من بعثنا من رقادنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين قالوا يا وجلنا من بعثنا مما رقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون فَن يَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ